ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما فَأَلاَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنْ إن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا من اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويغثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم <تصفيق> ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن سمعكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لن والله يشهد ان لهم لئن أُخْرِجُوا لا يخرجون معهم ولئن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولئن نَصَرُوهُمْ لا الْأَدْبَارَ ثُمَّ ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم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 فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن نزل <متزلنا> هذا القران على جبل لرعيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا